وإذا مسه الشر كان يئوسا بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه إذا أنعم على الإنسان بالصحة والعافية والرزق أعرض عن ذكر الله وطاعته ونآ بجانبه أي تباعد عن طاعة ربه فلم يمتث امره ولم يجتنب نهيه وقال الزمخشري أعرض عن ذكر الله كأنه مستغن عنه مستبد بنفسه ونأى بجانبه تأكيد للإعراض لأن الإعراض عن الشيء أن يوليه عرض وجهه والنأي بالجانب أن يلوي عنه عطفه ويوليه ظهره وأراد الاستكبار لأن ذلك من عادة المستكبرين واليأوس شديد اليأس أي القنوط من رحمة الله وقد أوضح جل وعلا هذا المعنى في مواضع كثيرة من كتابه كقوله في سورة هود ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور وقوله في آخر فصلت لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط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 وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض وقوله في سورة الروم وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا اذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون وقوله فيها أيضا وإذا اذقنا الناس رحمة فرحوا بها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 وقوله في سورة الزمر واذا مس الانسان ضر دعا ربه منيبا اليه ثم اذا خوله نعمه منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله الايه وقوله فيها ايضا فاذا مس الانسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما اوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون إلى غير ذلك من الآيات وقد استثنى الله من هذه الصفات عباده المؤمنين في قوله في سورة هود إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير كما تقدم إيضاحه وقرأ ابن ذكوان وناء كجاء وهو بمعنى ناء كقولهم راء في راء قوله تعالى وما اوتيتم من العلم إلا قليلا ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه ما أعطى خلقه من العلم إلا قليلا بالنسبة إلى علمه جل وعلا لأن ما أعطيه الخلق من العلم بالنسبة إلى علم الخالق قليل جدا ومن الآيات التي فيها الإشارة إلى ذلك قوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وقوله ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم قوله تعالى إن فضله كان عليك كبيرا بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن فضله على نبيه صلى الله عليه وسلم كبير وأوضح هذا المعنى في مواضع أخرى. كقوله وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وقوله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك إلى غير ذلك من الآيات وبين تعالى في موضع آخر أن فضله كبير على جميع المؤمنين وهو قوله وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبين المراد بالفضل الكبير في قوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير أيها المستمع الكريم هنا نهاية حلقتنا هذه ولنا لقاء جديد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته